book 2 30 e 3 33 33 n stacionin e trenit fi mahata al qitar fi mahata al qitar kur niset treni teter per berlin mata yusafir al qitar al tali ila berlin mata yusafir al qitar al tali ila berlin kur niset treni teter per paris mata yusafir al qitar al tali ila paris mata yusafir al qitar al tali ila paris Kur niset treni tjetër për Londër? Më të yusafir qitaru tali ila London. Meta yusafir al qitaru tali ila London? Ne qore niset treni për Varshav? Fi ayi sa'at yusafir al qitar ila Varso? في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو؟ ن قور نيسيت تريني پر ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم ن قور نيسيت تريني پر ن بوداپست Fi ai saateu yusafir al qitar ila Budapest Fi ai saateu yusafir al qitar ila Budapest Dua ni bilete per Madrid Min fadlik tazkirat safar ila Madrid Min fadlik tazkirat safar ila Madrid Dua ni bilete per Prague Min fadlik, të dhkirët sëfar ilë pragë. Min fadlika, të dhkirët sëfar ilë pragë. Dua, një biletë për bërën. Min fadlik, të dhkirët sëfar ilë bërën. Min fadlika, të dhkirët sëfar ilë bërën. Kur arrin treni? ن فيينا متى يصل القطار الى فيينا متى يوصل القطار الى فيينا كور ارين تريني ن موسكو؟, موسكو متى يصل القطار الى موسكو متى يصل القطار الى موسكو كور ارين تريني ن امستردام متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ا دوهت تندروي ترين؟ هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ نوتيلن <تصفيق> بلاتفورم نيسيت تريني من اي رصيف يغادر القطار؟ من اي رصيف يغادر القطار؟ ا كافاغونا جومين ترن؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ دوا فيتمفايتيه پر بروكسل من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل توا ن بيلت خثيني بر ن كوبنهاجن من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن Sa kushton një vend në vagonin me shtretër? Bikam el-sarir fi 'arabati an-nawm. Bikam el-sarir fi 'arabati an-nawm?